م و ا ل ع ه النابلسي ر ل م للعلوم الاسلاميه ا ت ي ه أنعمت عليهم غير م ولا الضال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 حتى إذا حضر ح إذا أ د ه موسوعه ا ا ل ن ا ب ا ل آ ن ي للعلوم ت و و ن ه ك ف الاسلاميه ر عذابا م يا أيها الذين ا أ ي موسوعه النابلسي ل ت ع ل و ن لتذهبوا ببعض م الاسلاميه آتيتموهن إ ا ش س م ن ب الله م ع ر و ف فإن ك ن ف ح س أ ن ى فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آ ت ي ت م احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا تأخذونه ت ا ن و إ ث م ا م ن الله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم ا بعض منكم, منكم ميثاقا غريضا و ل ا ت ك ح س ن ك آبائكم ح إلا م ا قد س ف إ ن ه ك ا ن ف ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه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 و ر ب ا ئ ك م التي في و س و ك م النابلسي دخلتم للعلوم ا ل ا س ل أ ا ئ ك م ل ي ن من أصلابكم وَأَنْ َ ت ج موسوعه َ ع ُ ا الْأُخْتَلِلِ إِلَّا مَا بَيْنَ قَدْ ََ ا ل َ ن َ ا مِنَ ا ل ن ِّ س َ إِلَّا مَا مَلَكَتْ َ ا ء ِ أ ي ْْ م م َ كِتَابَ ا ا ن ُُ ك للعلوم َّ ه ََِ ي ْْ ك ُ م َََ أ ُُ ح ِ ل ل ّ ك م َ ا و َ ر َ ا ء َ ذ َ ل ِ ك ُ م ْ أ َ ي ه ان تبتغوا ب أ م و ا ل ك م محصين غير مساكحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أ ج و ر ه ن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضا ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطعنكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت, فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فينكحون باذن اهلهن واتون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 ذلك لمن خشي ا ل ع ن ة منكم و أ ن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم سنن ق ب لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم موسوعه ا ل ن ي ت و ب ع ل ي ك م و ي ر ي د ا ل ذ ي ن ت ب ع و ن ا ل ش ه و ا ت ت أن م ي ل و ا م ي ل ا ع ظ ي م ا ي ر ي د ا ل ل ه أن عنكم يخفف اريد الله أ ن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل الا أن ت ك و ن ت ج ا س و ع ه النابلسي ا تقتلوا أ ف س ك إن ل ل ه كان ك م ف ع للعلوم ذ ك ا و ل ا س ل ا م ي ر ا لفضيله ا ل د ا ت و ر محمد ر ا ن ب النابلسي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 و َ ا س ْ أ َ ل ُ و ا ا ل ل َّ ه َ فَضْلِهِ مِنْ ا ل ن ا ب ِ ك ُ ل ِّ ش َ ي ْ ء ٍ ع َ للعلوم ِ م ً ا و َِ ك ُ ل ج ََََ م َ ا ل ِ ي َ ا تَرَكَ ا ل ْ و َ ا ل ِِ د ََ ا ن و ا ل ْ أ َ ق ا م ي ه والذين ي عقدت أ موسوعه ا ن ك م ف ا إ ن ا ل ل ه كان ع ل ى ك ل شيء شهيدا ا ل ر ج ا ل ق و ا م ع ل ى ا ل ن س ا ء ب م ا فضل الله بعضهم ع ل ى بعض وبما أ ن ف ق و ا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 و إ ن خفتم ش ط ا ق بينهما فدعتوا حكما من أ ه ل ه وحكمه من أ ه ل ه ا إ ن يريدا اصلاحا ي و ف ق الله بينهما إ ن الله كان عليما خبيرا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 والصاحب ا ل ب ج ن م و ب ن ا ل س ب ي ل و م ا م ل ك ت أ ي م ا ن ك م إن ا ل ل ه لا ي ح ب من م كان ا خ ت ل ا فخورا ا ل ذ ي ي ن ب خ ل و ن و ي أ م ر و ن الاسلاميه ن الله من فضله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 ومن ََْ يكن َُ الشيطان ََّْ له َُ قرينا ًَِ فساء ََ قرينا ِ وماذا َََ عليهم ََْ لو َْ ا م َُ و ا بالله َّ واليوم ََْْ ا ل ْ آ خ ِ ر و َ أ َ ن ف َ ق ُ و ا م َ ا رزقهم ََُُ الله َّ وكان َََ الله َُّ بهم ِْ عليما ًَِ ان الله لا يظلم مثقال ذره و إ ن تكحسنتين يضاعفها و ي ر ت ي من لدنه أ ج ر ا عظيما كيف إذا جئنا م ن كل أمة بشهيد و ج ئ ن ا بك ع ل ى ه ؤ ل ا ء شهيدا ل ن ا وعصر ا ل س ي للعلوم الاسلاميه سوا ب ه م الأرض و ل ا ي ك ت س و ن ا ل ل ه ح د ي ث ا يا أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا تقرأوا ب ل ص ل ا ة وأنتم س ك ا ر حتى ت ع ل م و ا م ا ت ق و ل و و ن ل ا جنبا س ل ا م ي م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 ف ش ر م ه ا ص ي د ا ط ى ش ر ك م س ح و ب و ج و ه ك م و أ ي د ي ك م إن ا ل ل ه ك ا ن ع ف و ا غ ف و ر ا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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون, ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا, وراعنا ليا ب أ ل س ن ت ه م و ط ع ن ا في الدين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 الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبهه والطاغوت ب ويقولون, ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آ م ن و ا سبيلا أولئك الذين لا اسماء نصيب الله م ك ف إ الحسنى قد اتينا ََْ آ ل ا ن ابراهيم َ الكتاب ََِْ و َ ا ل ْ ح ِ ك م َ ة َ واتينا َََْ ص ا ل ح ا ت س ن د خ ل ه م ج ل ن ا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 إلى الله و ا ل ر س و ل ل إن كنتم تؤمنون ب ا ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر ذ ل ك خير و أ ح س م ي ل م تر إ ل ى ا ل ذ ي ي ن ز ع و ن ن أ ه م آ م ن و ا ب م ا أ ن ز ل إليك و م ا أنزل م ي ه يريدون ي ك م و س و ت أ ع و ا ل ن ا ب ه ويريد ا ل ش ي ط ا ن أن ي ل ل م ب ع ي د ا وإذا ق ل ل ه م ت ع ا ل و ا إ ل ى م ا أنزل م ي ه موسوعه النابلسي م ف ص د و ن ع ن ك ص د و د ا فكيف إ ذ ا س ل ا م ي ه م ثم Love ولو س م ل و أ ن انهم عليهم أن فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان ل خيرا م و أ ش د ت ت ب ي س و إ ذ ا ل ت ي ن ا ه م من ا ل د ن ا ب م س ت ق ي م ومن ا يطع للعلوم الاسلاميه م فأولئك, مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك م الذين أ ن ع ه ا ل ن ا ل ن ب ي ي ن و ا ل ص د ي ق ي ن و ا ل ش ه د ا ا ء و ل ص ا ل ح ي ن و ح س ن أولئك ر ف م ا ل ك ا ل ف ض ل من ا ل ل ه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 يقولون الذين ي ق و ل و ع ه ا ل ن ا من هذه ا ل ق ر ي ة ا للعلوم ا أهلها و ج لنا ا ل ل ن ا من ل د ن ك ص ي ر ا الذين آ م ن و ا ي ق ا ت ل و ن في ي س ب ه و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ق الله ت و في ا ا ل فقاتلوا و ا موسوعه ل ي م النابلسي ق فريق ت ا إذا ل م ه م ك خ ش ا ل ل ه أو أشد و خشية ق ا ل و ا ربنا ل م ا كتبت ع ل ي ا ا ل ا ل لولا أخرتنا إلى م ي ه ل و ج د و ا ف ي ه النابلسي خ ت ا ا كثيرا وإذا جاءهم ف أمر م ل أ أو م ن و ردوه ا للعلوم ر منهم الاسلاميه الشيطان الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا ت ب ع ت ه الهدى شركه دعويه ل ا ا غ ي ي ر ب ل ل ه ل ا ت ك نفسك ل إلا ف وحرق مضمون عسى ا ل ل ه أن يكف ب ت م ا ل ذ ي ن كفروا وأسا و أ شركه ي الهدى شركه د ا و م ن ي ش ش ف ف ع ع ا ه غير ربحيه ذات م ن ض ا و ك ا ن ا ج ت ه ا ع ي شيء م ق و س و إ ذ ا ح ي ن ا ب ت ح ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي عطيتك افضل العطايا واهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي ا ل س ق ي ن وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبه ولا يجزي ب آ ل ا ئ ك أ ح د ولا يبلغ مدحتك قول قائل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 يا باسط اليدين ا ل ر ح م ة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا من يعلم السر و أ خ ف ى الله لا إ ل ه إ ل ا هو له ا ل أ س م ا ء الحسنى إ ل ه ن ا وسيدنا و م و ل ا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 موسوعه ل ا ل ن ا ل ش ب ا واغفر ل ن ا ي و م ت ق و م الاسلاميه اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فزده صحه وعافيه اللهم أ ع ط عمره واحسن عمله ومن كان منهم ميتا رحيما قبره اللهم ا ل ل ه وسع عليه قبره اجعل قبره روضه من رياض الجنان اللهم انزل على قبره من ش ا ب ي الرحمات والرضوان اجمعنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا متقابلين جناتك جنات على النعيم في سرث اللهم م و ا و ز د ن ا و ل ا ت ن ق ص ن ا وأكرمنا و ل ا ت ه ي ن ا و ل ل ن ا و ل ا تؤثر ع ل ي ن ا ا ل ل ه م ي ه من ا ل خ ي ر ك ل ع ا ج ل ه وآجله ما علمنا ما م ن ه وما لم ن ع ل م و ي ا ل ش ر كل ع ا ج ل ه وآجله م ا ع ل م ن ا م ن ه و م اجتماعي ا م انا ن س أ ل ك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر و ا ل س ل ا م ة من كل إ ث م و ن س أ ل ك يا ربنا الفوز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار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 موسوعه النابلسي ر إلا أنت للعلوم ا ن الاسلاميه ب ك إن ا أكشف ا ل م عن هذه ذا الأمة يا الجلال و ا ا ل إ ك ر م ا ل ل ه م ا غ ف ر ل ج م موت م م ي ي ع ا ل ل س ن ا ل لك ذ ي ن شهدوا ب ا ل و د ا ن ي ة و ل ن ب ب ي ك ا ل ر س ا ل ة و م ا ت ع ل ى ذلك ا ل ل ه م ا غ ف ر ل ه م و ر ح م ه م وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزولهم وعفو ووسعهم ل ه موسوعه ا ل ا ل ا ل ن ا ب و ا ل ط ا ي ا كما ا ينقى ل ث ب ا ل أ ب ي ض م ن الاسلاميه د ش ر ن ه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي م <تشفه> و ت ش ف ه النابلسي س للعلوم الاسلاميه